تفسير سورة التكوير. بسم الله الرحمن الرحيم. وحنك باللبيا مجايلاه إن حريست جوديا متجرهانات بنحريست. إذا الشمس كويرة. مركق الرعد اللذوبه. وإذا النجوم كدرت. حدقوه نداتان. وإذا الجبال سيرت. برهنا لك حي. وإذا العشار عطلت جالي الرمانة لبيله يوم وإذا اللحوش حشرت درجوتين لكل مية وإذا البحار سجرت بذهن لكل ليوم وإذا النفوس زوجت نف البنت كيدي لكل ماني يوم وإذا الموادة سئلت يبده يجنوا لحبا علينا لا ورسدوا. بأيذا بقتلت. ما حدم بأهلود لي. وإذا الصحف نشرت. مركز كتبة الأفديو. وإذا السماء كشطت. مركز سمدل الرجيو. وإذا الجحيم سحّرت. مركز نار تجحيم الله ريو. وإذا الجنة أزلفت. ماركيجا نظل دويو علمت نفس ما أحضرت وحي أقا نفت وحي عمل فالشي فلا أقسم بالخنس الله وحو كد عرتي حدقها قرسومة الجوار الكنس إيه سعودا يفتين كي كو وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسْ يَهَبَيْكُ مَرْكُو جَيَدْ سَدُو وَالصُّبَحِ إِذَا تَنَفَّسْ يَا الصَّبُحُ مَرْكُو سَوَقَعَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ايه قرانك وهذا الكي الله ايه وصره للملك شرف له ذي قوه عند ذي العرش مكين هاغنا له الا قد كله مطاع ثم امين لجنا اضيع هالكاس امنه وما صاحبكم بمجنون صاحبك إن نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أهمد وآل ولا قد رآه بالأفق المبين قريبنا أورك جبريل الجهادي عديد وما هو على الغيب بظنين نبي صلى الله عليه وسلم ما قفك بخيل جارسين توحيكم وما هو بقول شيطان الرجيم قرآن كنا هذا الشيطان الفقي فأين تذهبون اي حقيت قالوا يا إن هو إلا ذكر للعالمين قرآن كنا وحوا ندا عالم كهين ماها لمن شاء منكم أي يستقيم روحي دون إن ترسل ناظر وما تشاءون إلا أيشاء الله رب العالمين وحنا ما دوني كرتان إن الله عالمك دون مويه Allah-u-Akbar, Allah-u-Akbar La ilaha illa Allah Suratul Takwir wa Mekkiyah Sagaali ala ba'tan ayat od ayene ka kubanta ywaana de tantei ta'n ade tarteib ta' quran ka kariib ka Suratul Takwir wa Chaiqahad la isha awod Allah subhanahu wa ta'ala الله انسغا ابو ري وحولبا وхуโดна ايونا سمينيا قيامته ماركاي تمادو وحو موجين الله سبحانه وتعالى على موينكي سواوين يدا قفل بلا سوحو عمل فليكد من اللغا ابا المارين قفلبا وحو شقايساي هذا وا يا الله وسودي بملك الجبريل سيو نبي محمد عليه الصلاه والسلام الجارسيو نبي نون صلى الله <سؤال> عليه وسلم قرآن كأو قرسي عالم كوداً نبي صلى الله <سؤال> عليه وسلم وحو قعن بحي أمان الرنعي عقلي إيه قرسين تحق السيدين بيذي كوري الله سبحانه وتعالى وحو دونها يادونك كسو عن وحو سدونه نمسو عنيان هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد